بسم الله الرحمن الرحيم القارعة من القارعة وما أدراج من القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبسوس متكون الجبال كالعهد المنشوش فأما من فضلت ملازين ما من خفت